ما في السماء وما في الأرض ليجزي الذين آسأوا بما عملوا. <تصفيق> يا الذي لا أسا الذين يجتنونك با قَدْ أَحْسَنْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُنَافِقِينَ وَلِلْمُنَافِقِينَ وَلِلْمُنَافِقِينَ th <laughs> shit فرأيت <تصفيق> الذي ترى <تصفيق> موسى وإبراهيم الذي ربت ألا تزر یک أديت أعجبت، وتصبحون ولا تتكون، ولا تتكون. داره forward in Oh, <laughs> my <laughs> hm <laughs> Hey! <laughs> فَأَوَّلُهُ لَن مهفرين <تصفيق> إلى الدعاء يقول الكافرن هذا يوم الناسر كذبت قبلهم قولهم